بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة سؤالات الصحابة نبتدي بإذن الله تعالى في هذه الحلقة بذكر بعض الأسئلة التي أوردها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسألوا عنها في ما يخص الطهارة وقبل أن نذكر بعض هذه الأسئلة مما لغ على الجميع أن الشرع المطهر جاء ب تزكية البواطن كما جاء بالعناية بطهارة الظواهر فإن الشرع مبني على تزكية النفوس وعلى إقامة هذه الجوارح تعبدا لله جل وعلا وكان أعظم هذه الأركان هي الصلاة ولكن الصلاة لها مفتاح ومفتاحها الطهور ومن تأمل في الأحاديث الواردة في موضوع الطهارة وجد عناية عظيمة جدا بهذه القضية بدءا من الماء الذي يتوضع به الإنسان والوعاء الذي يحتوي على هذه أو يحوي هذه المياه وتوضع فيها كذلك أيضا من العناية بالبقعة وكذلك العناية بالثوب الذي يلبسه الإنسان لصلاته وغير ذلك من أنواع الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحديث التي وردت في هذا الباب مما يزيد الإنسان يقينا بأن هذا الدين دين عظيم جاء بإصلاح الظواهر وإصلاح البواطن وجاء بالعناية بنظافة المخبر وجاء بالعناية بنظافة المظهر ومن القصص الطريفة في هذا الباب أن أحد المسلمين في بلد أوروبي كان يتوضع مرة في أحد المرافق العامة فلقيه رجل من الأوروبيين فاستغرب من تغسيله لرجليه فقال ماذا تفعل يا هذا؟ قال إنني أتوضى قال وما هو الوضوء؟ قال الوضوء كذا وكذا وديني يأمرني أن أتوضى في اليوم والليلة خمس مرات عندما أريد أن أصلي فقال عجبا أنت إذن تغسل قدميك في اليوم والليلة خمس مرات؟ قال نعم قال أنا لا أفعل هذا بوجهي إلا مرتين ففهم من هذا رسالة وهي أن نظافة قدم المسلم يعني اعتنى بها الشرع خير أو أكثر مما يعتني بعض الناس الذين ربما ادعوا التطور والرقي والتقدم الذين قد لا يغسلون وجوههم في اليوم والليلة إلا مرتين أما المسلم فإنه حينما يتوضأ فإنه ينظف بدنه أو جوارحه كلها التي تواجه الناس وتباشرهم بدءا بوجهه ومرورا بيديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه أيها الإخوة والأخوات الأسئلة في كتاب الطهارة وردت على أنواع من العلم منها ما يتصل بالمياه ومنها ما يتصل بالثياب ومنها ما يتصل بالأوعية كما سنذكر إن شاء الله تعالى ومن تلك الأسئلة التي طرحها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو داود وغيره في السنن بسند صحيح أن رجلا جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن نركب البحر ومعنا الماء فإن شربنا منه فإن شربنا منه عطشنا وإن توضأنا أو إن شربنا منه عطشنا فهل لنا أن نتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام الماء هو الماء هو الطهور هو الطهور ماءه الحل ميتته فأفاده النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بهذه الفتوى وفتح بهذا الجواب علم غزير فما أحسن أثر هذا السائل على الأمة حينما سأل هذا السؤال الذي يعرض لكثير من المسلمين وهذا نموذج من بركات أسئلة الصحابة رضو الله تعالى عليهم أجمعين فلئن كان ركوب البحر موجودا في زمن مضى فإنه اليوم في عصرنا يعني كثر جدا حتى تحتاج الناس إلى مثل هذه الفتوى إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء فإن أكلنا أو شربنا منه وطبخنا به عطشنا وقل ما عندنا فهل لنا أن نتوضأ فانظر إلى بركة هذا السؤال ومن فوائد هذا الحديث أيضا جوده عليه الصلاة والسلام بالعلم فإنه لما سأل هذا الرجل هذا السؤال الذي قد يبدو لأول وهله أنه بين الحكم وواضح أعني الطهور أو التوضأ بماء البحر فلما لمس النبي صلى الله عليه وسلم عرف خفاء هذا الحكم عليه جاد عليه صلى الله عليه وسلم كعادته بالعلم فأخبره بما وراء ذلك وهو حلية ميتته على كل حال بمعنى أنه إذا خرجت من هذا البحر دابة أو خرج منه سمك أو غير ذلك مما في هذا البحر فأنه لا يشترط له التذكية كما يشترط في البر ولا يشترط أن يكون سالماً من أن يكون ذناباً أو غير ذلك من الحيوانات البحرية التي قد يكون فيها سبوية أو وحشية فكل ميتة البحر فكل ميتة البحر حلال كما قال الله تبارك وتعالى أحل لكم طعام البحر أو أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة و نلمس أيضا في هذا الجواب النبوي الكريم فائدة أخرى وهو أن جميع ميتات البحر أو جميع حيوانات البحر حلال سواء كانت تشبه في خلقتها أو تشبه في اسمها حيوانات البر فلو كان مثلا عندنا كلب البحري أو فرس البحري أو غير ذلك من المسميات فإنها لا تخرجه عن هذا الحكم النبوي الشامل من حلية أكله خلاف لما ذكره بعض أهل العلم في هذه المسألة فإذا الجواب هذا فتح لنا من أنواع العلم ما فتح فجزا الله من سأل هذا السؤال خيرا وصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي جاد بعلمه وتعليمه صلوات الله وسلامه عليه أيضا من الأسئلة التي وردت في هذا الباب أعني في أبواب الطهارة أن أبا سعيد الخدري والحديث في السنن وسنده صحيح رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة يتوضع من بئر موجودة في المدينة معروفة اسمها بئر مضاعة وكانت هذه البئر في منحدر من الأرض فكان السيل إذا جاء ألقى ما في طريقه من الخرق التي قد تكون مبتلة بشيء من النجاسات أو القماش الذي يكون فيه حيض أو نحو ذلك أو نتن أو غير ذلك من العوارض التي قد تؤثر على هذا الماء فالمقصود أن أبا سعيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها قال يا رسول الله أتتوضأ من بير بضاعة وهي بئر تريدها الكلاب وكذلك أيضا يلقى فيها النتن والحيض وغير ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة وقاعدة من قواعد أبواب الطهارة وأصر من أصول أحاديث هذا الباب إن الماء طهور لا ينجسه شيء فانظر إلى هذه الكلمة الجامعة والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فأجاب بهذه الجملة العظيمة التي يعني حصل من وراء إجابتها خير عظيم فاعتمد العلماء رحمهم الله هذا الأصل وين اختلفوا في بعض التفاصيل لكن خلاصة القول في هذه المسألة أن الأصل في الماء الطهورية وأنه لا يحكم بنجاسته حتى تقع فيه نجاسة أو حتى تغيره نجاسة تؤثر في رائحته أو طعمه أو لونه وهذا جاء مصرحا به في حديث أبي Uma، لكن في سنده ضعف، لكن العلماء أجمعوا على مضمونه وهو أن الماء الطהור لا يحكم بنجاسته حتى يتغير بنجاسة تحدثه فيه إما من خلال الرائحة أو الطعم أو أو اللون. أيضا نلحظ في سؤال أبي سعيد رضي الله تعالى عن حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم. فإن أبي سعيد لما رأى هذا المشهد استغرب وتعجب. وظن أن هذه البئر من أبعد ما يكون أن, أن يجوز الوضوء من مائها لما سبق ذكره فاغتنم هذه الفرصة وهكذا شأن طالب العلم إذا رأى شيئا يستغربه فإنه لا يدفعه ولا يرده بل يسأل أهل العلم حتى يجل له ذلك وهذا نستفيد منه اليوم في واقعنا فإننا نلحظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الواتس أب وغيره من الوسائل التي يتداولها الناس أن بعض الناس مباشرة إذا جاءه شيء جديد من العلم قال أول مرة نسمع بهذا ثم يرده ويدفعه ولا يسأل أهل العلم ويقول هل هذا الكلام صحيح هل هذه المعلومة صحيحة إلى آخره لا بل تجده يبادر بالرد وهذا في الواقع نقص وقصور وقد قال القائل إن البدار برد شيء لم تحط به علما سبب إلى الحرمان بل اسأل واستفسر فإنه قد يبدو لك ما كان خفيا عنك أيضا من الأسئلة التي وردت من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بكتاب الطهارة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في رواية النسائي سألت النبي عليه الصلاة والسلام أو هو سئل عليه الصلاة والسلام عن جلود الميثة فقال صلى الله عليه وسلم دباغها ذكاتها وقال في أخرى في رواية أخرى ذكات الميتة دباغها والحديث في الصحيحين من دون صورة السؤال فإنه صلى الله عليه وسلم لما مر بشات قد ذبحت لميمونة وجدهم يجرونها فقال هل أنتفعتم بيهابها أي بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال ذكاتها أو قال عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها يعني إنما حرم من الميتة أكلها ثم قال ألا أخذوا إهابها أو ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فانظروا إلى هذه أو هذا السؤال الذي وقع عن جلود الميتة فإن المستقر في الشريعة الذي لم يختلف فيه العلماء أن الميتة حرام إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية الكريمة وهذا مجمع عليه فالميتة ما لم يذكى ذكاة شرعية مات ولم يذكى ذكاة شرعية استقر في النفوس تحريمها فظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن التحريم يتصل بهذه الجلود أيضا وأنه لا وجه للانتفاع بها فبين النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى هذا المشهد أن الميتة يمكن الانتفاع من جلودها إذا دبقت والدبع معروف له سليب وطرقه القديمة والحديثة وليس هذا الموضع بيان صفتها لكن المقصود إذا حصل الدباغ بالطريقة المعروفة فإنه يحل الانتفاع بذلك الجلد ولو كان جلد ميتة وهل يشترط أن يكون هذا الجلد للميتة مما يكون حلالاً في حال الحياة يعني أقصد مما يحل أكل لحمه لو ذكي ذكاة جرعية هذا قول لبعض أهل العلم وأكثر العلماء على أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه طاهر مطلقا المهم أنه يدبغ سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم والذين اشترطوا أن يكون الجلد حلالا أو اشترطوا أن يكون من حيوان مأكول اللحم استدلوا بما ورد في حديث سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكاتها أو دباغها ذكاتها أو قال ذكاتها دباغها فقالوا إن الذكات لا تحل إلا إلا أكل اللحم وعلى كل حال هذا قول قوي وهلوية عن إمام أحمد اختارها شيخ الإسلام بن وهو أحوط من جهة العمل لكن قول الجمهور رحمهم الله تعالى قوي ووجيه هذه أيها الأخوة نماذج من الأسئلة التي وقعت في كتاب الطهارة ولم تنتهي الأسئلة بل لها تتمة بإذن الله تعالى نستكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولئن سألتهم من قلّق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكُونُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ له